الوحدة الثالثة التقص الدرس الأول الجو منطر واحد استمع إلى العبارات التالية وأعدها وتأمل معانيها مستعينا بالصور ثم قرأها واكتبها في دفترك مطر منطر غائم عاصف فصل الربيع فصل الخريف درجة الحرارة